فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال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 وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور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 المفتاح العليم قل اروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا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 وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لن نؤمن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملو، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملو، وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إِنَّمَا أعظكم بِوَاحِدَةٍ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 قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم